الحمد لله الحمد لله امر عباده المؤمنين بما امر به عباده المرسلين احمده واشكره جعل جعل اسوه المؤمنين سيد المرسلين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون الانسان مهما عظم شانه وعلت مرتبته يبقى انسانا ينسى وتغيب عنه كثير من الامور وما سمي الانسان الا لنسيه ولا القلب الا انه يتقلب وهو و ارزق بعقل ثاقب وذكاء خارق فهو ذلك الانسان الذي وصفه الله بانه عجول هلوع منوع جموع له من تلك الصفات نصيب لا يتخلى عنها الا بالتمسك بشرع الله ومنهج الله الذي رسمه له وحيث ان الانسان كذلك فمن مبادئ الاسلام الشوره والمشاوره في امور الدنيا والاخره وقبل ذلك الاستخاره ممن بيده الخير وهو على كل شيء قدير فمن صفات المؤمنين كما قال الله عنهم وامرهم شورى بينهم وامر نبيه صلى الله عليه وسلم مع كمال عقله وسداد رايه وعلو مكانته وتسديده بالوحي فقال وشاورهم في الامر انه كان انه وان كان لك ايها المسلم عقل ثاقب فلاناس اخرين عقول مثلك او تفوقك فمن العقل ان تضيف تلك العقول الى عقلك وان كانت ثاقبه فما خاب من استخار وما ندم من استشار شاور سواك اذا نابتك نائبه وان كنت من اهل المشورات فالعين تنظر منها ما دنا ونا ولا ترى نفسها الا بمرااتي ولقد قيل وان باب امر عليك التوى فشاور حكيما ولا تعصه كان صلى الله عليه وسلم يشاور اصحابه في كل ما يحتاج الى المشوره من دقيق وجليد وياخذ برايهم المصيب وربما ابتدؤوه بالراي الذي يرونه فيرجع اليه اذا اتضح له صوابه ولا شك ولا مراء ان الشوره والمشوره لها فوائد جلا وفوائد عظما ينبغي للمسلم ان ياخذ بها حتى تحصل له تلك الفوائد وتلك المزايا فينعم بالراي الصائب والعقل الراجح ان من فوائد المشوره انهم امتثال لامر الله ورسوله فان طاعه الله ورسوله خير وسعاده وان كنا لا نشعر بها فهي اعظم الفوائد واسسها و... فهي اعظم الفوائد واساسها وثاني فوائدها انها تق... انها تقوي الالفه بين المسلمين وتوثق الروابط بين المتشاورين في الحي الواحد والمؤسسه الواحده والحكومه الواحده افرادا وجماعات فاذا شعر المتشاورون ان مصلحتهم واحده وطريقتهم الى تحصيلها واحد فانهم يشعرون بارتباط المصالح وتتاكد الروابط فكم كان فكم كان من اناس متباينين متباعدين فلما جمعتهم بعض الشؤون وشعروا بوحده مصلحتهم تقاربوا بعد التباعد وتصادقوا بعد التعادي ومن اعظم الفوائد صحه الاراء واصابه الصواب فالراي الواحد والعمل الواحد يعتريه النقص كثيرا فاذا كثرت الاراء واتفقت وحصل التعاون على الاعمال اصابوا الصواب وادركوا المراد ولو تاملنا عباد الله لو وجدنا ان الاراء والافكار تحتاج الى رياضه وتمرين فان تمرين الذهن على التدبر والتفكر وتقليب الامور على كل وجه على كل وجه ممكن مما يرقي الذهن وينميه ويوسع دائره المعارف وعدم ذلك او قلته مما يضعف القريحه ويجمد الفكر ويحدث البلاده فكثرة المشاورات هي التمرين الوحيد والرياضه الناجعه للافكار حيث تتلاقح الافكار وتتعدل مساراتها ان الشورى عباد الله في امر من الامور تجعل المتشاورين يحسون بهذا الامر وانه يعنيهم ولذلك يسعون الى انجاحه ولو ادى ذلك الى ان يعملوا لصالح غيره لانجاح ذلك الراي وذلك الامر واذا استشار المسلم اخاه فنصح له وتانا في تحصيل ذلك فوقع على خلاف ما اراد فان المسلم لا يندم لانه ابدى جهده ولم يدخر وسعا لادراك النجاح فعند ذلك يطمئن ويرتاح يرتاح قلبه وخاطره واذا لم يستشر فوقع على خلاف ما اراد ندم ندمه شديده وجعل يقول لو كان كذا ولو فعلت كذا ان من فوائد الشوره انها تنفي عن العبد العجبه والغرور بالنفس والاعتداد بالراي ولذا تجد بعض الاذكياء مغرورين لا يكادون يستشيرون احد ولا ياخذون بنصيحه مشير ولذلك يضل الاذكياء السبيل لان المعجب المغرور لا يجعل غروره ينظر الى عيوبه فيصلحها ولا الى نقصه فيكمله فعنوان العقل التواضع وكثره المشوره وقبول قول الناصحين وعنوان الجهل الغرور والاستبداد ورفض نصح الناصحين عباد الله ايها المسلمون الشوره والاستشاره تختلف باختلاف مواضيعها فامور السياسه يتشاور فيها اهل الحل والعقد والرجال المتميزين في عقولهم وارائهم وكمال نصحهم دون الغوغائيين وسفله القوم من محترفي السياسه وتجارها ممن اجادوا فن الكذب وتزيقه قال الله واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اما امور الدين والعلم فيستشار فيها اهل العلم والفضل والدين الجامعين بين العلم والحلم والعقل والدين والامور الدنيويه يشاور يشاور فيها اهل الخبره يشاور فيها اهل الخبره فيها والراي بحسب احوالهم وتخصصاتهم ومن القفي انواع المشورات الخاصه وانفعها للانسان الامور المتعلقه بالعائله وامور البيوت فينبغي للوالد ان يشاور اولاده وينبغي للولد ان يشاور ولده في امور ذات علاقه بهم وينبغي لهم ان يستخرجوا ارائهم وا ان يتعود على تربيه افكارهم وتنميه عقولهم فان في ذلك نفع وتعليم وتربيه وايضا يستشير اهل التربيه يستشير اهل التربيه الناصحين ذوي الخبره بالنفس وادويها ومراحل الانسان واطوار حياته وان لا يستشير من هب ودب ممن لقب نفسه بمصلح اجتماعي او مستشار اجتماعي ولكن يختار الصالح والعاقل ان المشوره تنور الافكار وتحل, وتحل الاشتباه والاشكال وتبلغ العبد الامال المشوره عنوان العقل والاستبداد نتاج الجهل وكل يستشار في تخصصه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون عباد الله اذا كان هذا هو شان الاستشاره للخلق فما بالكم باستشاره واستخاره واستخاره الخالق وطلب اي الامور خير فهو سبحانه العليم القدير لا شك ان المسلم لابد ان يهتم بها كثيره ولذلك كان السلف يركعون ركعتي الاستخاره ويقراون دعاءها في صغير شؤونهم وكبيرها وهذا والله هو العقل الراجح والراي الثاقب لانك تطلب خيريه الامور من العليم القدير الذي خلقها وقدرها وهو العليم بما يصلح لك وان كنت تظن ان غيره وان كنت تظن ان غيره اولى لك اسمع هذا الدعاء قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسمي حاجته اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به رواه البخاري هذا الدعاء يسمى دعاء الاستخاره اذا قاله المسلم موقنا ان ربه الذي استخاره سيوجهه للخير فليبشر بذلك وعلامه الخير وعلامه الخيريه تيسير اسبابه والدلاله عليه وعلامه اختيار الخير لك لا بهواك وانما كان وانما كما قال صلى الله عليه وسلم اذا كان خيرا فاقدره وان كان وان كان شرا فاصرف فليحمد الله كل مسلم فليحمد الله كل مسلم على هذا الخير فهو الرؤوف الرحيم البصير بعباده اللطيف الخبير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله بيده الخير وهو على كل شيء قدير احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله حتى لا يسترسل المسلم في خطا وقع فيه او هون ساقه اليه او قرار اتخذه بان له خلله فلا بد له من مراجعه حسابه من جديد والسير بعد اذن على بصيره والرجوع الى الحق وترك الخطا السابق ليس ضعفا او جهلا او عدم حزم بل هو التواضع بل هو العلم بل هو الحزم بعينه اذ كيف يتخذ الانسان قرارا او يعمل عملا يتبين له هوى او عن طريق اخوانه او مستشاريه خطاه ثم يصر عليه بدعوى انه لا يمكن ان يتراجع عن هذا القرار وكم سمعنا من مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا تراجع فيها عن رايه وعن قراره وهو صاحب الراي وتنازل عن قراره وهو صاحب القرار والمؤيد بالوحي الم يتراجع صلى الله عليه وسلم عن رايه في غزوه احد وكان هو المصيب انه يبقى في المدينه ولا يخرج لقريش وبعد اصرار الصحابه محبي الشهاده والجهاد على الخروج عدل صلى الله عليه وسلم عن رايه واخذ براي اصحابه الم يتراجع صلى الله عليه وسلم عن رايه في تكبير النحل وتلقيحه حينما اعلنها صلى الله عليه وسلم قويه وبين خطاه في ذلك حينما خرج التمر رديئا شيصا فقال صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بامور دنياكم ان من وسائل المراجعه للتصحيح الاستماع الى المشوره بنيه البحث عن الحق والصواب والا يصم اذنيه عن 아راء صائبه بحجه انها لا توافق رايه ومقترحه فصديقك من صدقك لا من صدقك ويعين على طلب الصواب مطالبه البطانه الصالحه من مستشارين ومدراء بالتذكير بما هو خير واصوب ولن نكون اصوب رايا ولا اهدا فكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول انما انا بشر بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني رواه البخاري وحينما نشعر الناس بالترحيب بالتذكير وبيان الخطا نرفع عنهم الحرج الذي قد يتوقعونه فتكون لك مئات العيون تنظر بها بدلا من عينين اثنتين ان كثيرا من الناس وخصوصا اصحاب المناصب يفرحون بأولئك المداحين الذين لا يبصرونهم بأخطائهم ويرون أن هؤلاء هم النصحه المخلصون وليس ذلك صحيحا دائما فالذي يبصرك بأخطائك هو الناصح قال صلى الله عليه وسلم من ولاه الله عز وجل من امر المسلمين شيئا فاراد به خيرا جعل له وزير صدق فان سيذكره وان ذكر اعانه رواه النسائي وصححه الالباني ان مراجعه الامر وتصحيحه فرصه لرابه الصدع بين القلوب واصلاح ذات البين وكم هو الضيق والقلق الذي يصيب صاحب الحق حينما يكذب ويتهم وياخذ برايي المتملق المداهن الكاذب ان على المسلم ان على المسلم الحق ان يعرف وان يعرف ان يعرف ان يعرف نفسه وان يعرف نفسه بانه خطاء وان يعلم انه غير معصوم لالا يثقل عليه الاعتراف بخطئه فتسد عليه ابواب التصحيح ان من فوائد المراجعه دينا واخرى ان يرفع البلاء ان يرفع البلاء وينشرح الصدر وتجتمع القلوب ويبتعد المسلم عن النفاق والمداهنه جعلنا الله من الذين يفيئون الى الحق ونساله سبحانه الا يجعلنا من الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون عباد الله صلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه والسلام عليه فمن صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره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 اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفهم وول عليهم خيارهم يا رب العالمين اللهم استوزر فينا الاخياء اللهم ول علينا الاخيار واستوزر فينا الصالحين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهد ولاتنا وولاة امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم رحمه لرعاياهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم من ولي امرا من امور المسلمين فشق عليهم اللهم فاشقق عليه ومن ولي امرا من امورهم فارفق بهم اللهم فارفق به يا ذا الجلال والاكرام اللهم استجب دعوتنا فيه ودعوه رسولك فيه يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجمع قلوبنا على كلمه الحق